كتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب بِكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَطَيِلُ يَوْمَ إِذِ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يوم يدعون إلى نار جهنم ما دعا هذه النار التي كنتم بها النار كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون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 مصفوفا وزوجناه بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق نابهم ذريتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كل أمرٍ بما كسب رهين، وأنددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لقو فيها, فيها، ولا يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأفير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمور ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإن من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحدث قَوَلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم, الغيب أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ يقول سحاب مركون فذرهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.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 سبح وادبر النجوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم يُكَلِّمُ مُنَغَّى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا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 عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشاه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى وما ثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمهن قضزا ان هي الا اسماء اسماء سميتموها سميتموها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 تمننا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تؤني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله أكبر